Al-Baqarah Yali jikta bi'il haqi Rasul al-hidaya Ya Rasul Allah Ya Habib Allah Ya Rasul Allah Ya Habib Allah للهداية كالبداية يوم الولاد كالبداية للهداية كالبداية للهداية يا ليتبي الحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية، كالبداية يوم الولادة، كالبداية للهداية، كالبداية للهداية.